بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زبزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كل مُزْبِعَةٍ عَمَّا أَرْضَأَتْ وَتَضَعُ كل ذات حمل حَلَّهَا وترى, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وترى الناس سكارا وغالوا بسكارا ولكن عذاب الله الشديد ومن الناس من يجابل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم يا أيها الناس إن كنتم في من البعث خلقناكم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 ثم من نقفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 لَنُنَزِّلَنَّ عَلَيْكَ شَيْئًا وَتَرَى فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهير فإذا أنزلنا عليها الماء تهزت وربت وأنبتت كل زوج ذهير ذلك بأن الله هو الحق وأنه الموتى وأن وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه, وأنه على كل شيء قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ من فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ من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 ثانية فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونديقه يوم القيامة عذاب الحريق عن سبيل الله له في الدنيا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 ومن الناس من يعبد الله على حض، وَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَضْفٍ خَيْرٌ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خفر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أَصَابَتْهُ أصابته فتنة انقلب على وجهه خفر الدنيا والآخرة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 لذى هو الظلام البعيد يدعون لعلوم ضره اقرب من نفعه يا اقرب من نفعه لذى المولى ولبئس العشير لبئس المولى, ولبئس العشير لبئس المولى ولبئس العشير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 والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر من كان يظن أن لن الله والآترة فليمجد بشدد إلى السماع ثم ليخصع فلينظر ثم ليخصع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب فَإِنْ يَذْهَبَنَّكَ مَا يَذْهَب وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بينات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بينات إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْمُرْتَدِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آثَمُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّفَارَ وَالْمَجْوَسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يقصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ألم تر أن الله يفسد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر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 أسمعهم سياب من نار يصبر من فوق أوتي الحديد يصهر به, به ما في بقولهم والجلود وَلَهُمْ مقام يوم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أن غم فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن وزوقوا عذاب الحريق إن الله يرقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار روح اللون فيها إن الله يرقل الذين آمنوا وعملوا قارعة جنة تجري تحت الأنهار فيها يحلون فيها من أساور الذهب والؤلؤة من ولباسهم فيها, فيها حريب وهدوا فيها إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهذو إلى الطيب من القول وهدوا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ثواء العافف فيه والباد إن الذين عن تبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتفة والذار ومن يرد فيه بإلحاب بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه إلحاد جب من مِنْ من عذاب الأليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تسرك بي شيئا وطهر البيت وجود واذ فان وان البيت تشرك بي شيئا وطهر البيت يد وأذن في الناس بالحج يأسوك رجالا وعلى كل ضامر يأسينا كل فج عنك وأذن في الناس بالحج لَنْ يَكُلَّ بَعْضُهُ لِيَشْهَدُوا مَا فِي عَلَهُمْ وَيَرْفُوُسْ مَا اللَّهُ فِي أَيْمَنِ مَا رزقهم من ذهيمة ليشهدوا مناك علىهم ويلسوكم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ذئمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفكير فكني آر أصعيم الزائفة الحقيق ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم تفتهم نذورهم طوقوا البيت العسيق ذَلِكَ ومن الله فهو خير له عند ذَلِكَ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَأُفِلَّتَ لكم الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجتنبوا الرِّبَسَنَ الْأَوْثَانَ وَجَنِّبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَأُفِلَّتَ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ أُنفاء لله غير مشركين به أُنفاء لله غير مشركين بِهِ ومن يُشرك بالله فَكَأَنَّمَا قضى من السماء خير أو تهوي بإذيح في مكان شحيق ومن يشرف في الله فكأنما غضر إلى الشمال فتحفظه أو ومن يوظم شعائر الله فإنها من تقوى القلود وَمَن ومن يوظم اللَّهِ الله فإنها من تقوى لَكُمْ فيها منافع مَا تَفِرُّ مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها منافع إلى مسمى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البيت العتيق الْبَيْتِ لَكُمْ ولكل أمة جعلنا من شكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا من اسم الله على ما رزقهم تَحِيَّتُ الْأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فله أسلم فإلهكم إله وَاحِدٌ فَلَهُ فَلَهُ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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصادرين على ما أصابهم والمكين الصلاة ونما رفقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قيد. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قير فاذكروا اسم الله عليها صواب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 كذلك سخّرناها لكم لعلكم تشكون لن ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْلُغُ كُلَّ خَوَانٍ كَفُورٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْلُغُ كُلَّ خَوَانٍ كَفُورٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نصرهم لَقَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى ديارهم بغير الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارهم بغير إلا أن يقولوا بِغَيْرِ الله الذين أخرجوا من ديارهم بظن حسن إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضه ببعض لخدمت صوامع وديان وقلوات ومساجد نذكر في اسم الله كثيرا ولو لا دفع الله الناس بعضه ببعض لخدمت اللهم ادم علينا وصلوات ونجدد امكث في اسم الله كثيرا ونعصرنا الله من يصر وادعصرنا الله من ينصره إن إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إما اكتناهم في الأرض أطعموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف المعروف ولأو عنه ولله عاقبة الأمور ولله وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح, نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم ادرئ وقوم نوف واصحاب مديا وكذب موسى واصحاب مدين ثم موسى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 وَنَزَّلُوا قَصْرَ النَّشِيدِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ بِهَا أَوْ يَسْمَعُونَ بِهَا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْصِرُونَ بِهَا أَوْ أَنْ يَشْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَا تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي فَإِنَّهَا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب فَإِنَّمَا تُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ذلِكَ الْعَذَابَ وَلَنْ يُخْلِفَ الله, اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يوما عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا وإن يوما عند ربك سَنَةٍ مِنْ مما تعرضون وكأن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأن أَضْيَتْنِ أَنْ لَيْتُ لَهَا وَهِيَ وَإِلَيَّ الْمُشْرِكِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أنا لكم نذير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في معادين أولئك أصحاب الجحيم. والذين آياتنا معادين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمن تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيَاتِهِ إلا إذا تمنى ألقى فَإِنْ تَحْمُلُ مَنْ فِي الشيطان ثم يحكم الله يَحْكُمُ والله عليم وَاللَّهُ عليم ليجعل ما يلقي الشيطان فسنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية والقاسية قلوبهم. ليجعل ما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 وليعلم من الذي نؤثوا الليل أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن إن الله الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى إلى صراح وَلَا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين سَفَعُوا فِي يَتِنِّي مُحَسَّى تَأْحِيَهُ مُشْتَاعَتُ بَغْتَةً أَوْ نَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يوم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ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 وإن الله وإن الله وإن الله لا حول ولا قوه الله له وخير قيوم رازق الله له لا مدخلا يرضونه إِنَّ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حليم, حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن قَضَى بِالْقِسْمِ مَا روكب بِهِ ثُمَّ بوي عَلَيْهِ ومن عاقب الاسم ماهوك بدي ثم بني عليه لينصرنه الله إن الله لعفوهم غفور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 وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دونه هو وَأَنَّ اللَّهَ الله هو الْكَرِيمُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ من السماء ماء فتصبح نَبَاتًا ولم تر أن الله أنزلنا السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ لَهُ ألم تر أن الله شخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بِأَ والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إِنَّ اللَّهَ للناس لرؤوف رَحِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَذُو رَأْفَةٍ رَحِيمٍ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ وَهُوَ الذي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 جعلنا من سكنهم ناسفوا فلا ينادونك في الأمر فلا ينادونك إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم إِنَّكَ لعلى هدى عَظِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنْ جَادَلُوا۟ فَقُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الله يحكم بينكم يوم القيامة كما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 ويعقدون من دون الله حالاً منذل به سلطاناً وما منش له في وما وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات تعرف فِي وجوه الَّذِينَ كَفَرُوا المنكر وإذا يكادون يسكون بالذين, بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنتبأكم بشر من ذلكم؟ قل أحجئكم بشل من <النار> الله الذين كفروا وبئس المصير أنا روعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ان الناس اسرد مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا وَإِنْ يَسْلُبْهُ الْزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ وَإِنْ يَسْلُبْهُ الْزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ بَوْحَ الْصَالِبُ وَالْمَقْلُوبِ بَوْحَ الْصَالِبُ وَالْمَقْلُوبِ ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ان الله لقم الله لقوي عزيز الله يختفي من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصفتي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 يا, يا أيها الذين آمنوا الكوم واشهدوا واعبدوا ربكم واتعلوا الخير ولعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وَجَعَلَ في حَقَّ هَٰذِهِ ۚ هُوَ وما جعل عليكم الْبَحْرَ ۖ من بِأَمْرِهِ ۖ كُلُّ سَخَّرَهُ ۖ وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا سهداء على الناس وفي آغار يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا سهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأكلوا الشلاة وآتوا الزكاة واعتصدوا بالله هو مولاك فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير